دا تهتف يا على الاوجب غرامي الى يوم القيامة على علم بمقام ودرايه اذا الله يودت أكيد الهادي ودته في آيات الموته هداياك علي من عالم الدر شيوم ما تعذر وذا تهتف في حدر كفايتك قبل غيره بيقول لك عهد الرجوله لطاهم الطفوله حمايه حمايه ايدينا ايدينا ايدينا المروه والابواء المروه المروه الف كل المعارك الى مكتوب شارك للوجود يبارك علي ليليني ولو ما تضحياتك واحد والله وثابتك من الشنط ورمانتك اتلي انا على الروح شطط عمر بن ود ومرحب رهيب ومجد ارهب ولييني في كل حرب يتلأب بدر وحنين وخندق حلم كان يتحقق الينا <تصفيق> الإرادة <تصفيق> والقيادة <تصفيق> الإرادة <تصفيق> والقيادة, <تصفيق> الإرادة <تصفيق> والقيادة <تصفيق> من يريد الدين ثرا وار ورا حيث المره علي كشف قل انغرق هجوده وقالت بوجوده علم علوه وحدوده ملاكنا علي راعي المراجل يحل كل المشاكل غدب ماجي المعاضل فلاكنا ومهما المحنه تكبر يضل بعقل اكبر ودوت لو الحيدر هلا al والجمايل wal jama'il al faza'il wal